شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان تقدم مدي فاستثنى أو ذكر أكبر الشهادات وأكبر أن أكبر الشيء في الشهادات هو الله ببارك وتعالى قال سائر الأشياء غير الذات وغير من أسماءه الصفات وكان بإمكان المصنف رحمه الله أن يكتفي بقوله غير الذات أي ذات الله عز وجل. فإذا قال قيل الذات دخل بذلك الأسماء والصداد والأفعال الربانية لله عز وجل ولكن المصلف رحمه الله فصل فصل فقال وغير من الأسماء والصداد وبناء على هذا التفصيل كان ينزمه أن يقول وغير أفعال الله أيضا لأنه في مقام التفصيل فينبغي أن يفصل تفصيلاً تاماً وكاملاً أن يقول غير أسماء الله وغير صفات الله وغير أفعال الله معدى هذه الأشياء مخلوق أما أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وذات الله عز وجل فإنها غير مخلوق قال يصدف مخلوقة لربنا من العزم جميع الأشياء مخلوقة لربنا من العدم هل أتى على المسالحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كان عدما فخلقه الله عز وجل من لا شيء وخلق السماوات من عدم وخلق الأرض وكانت عدما وخلق الكوافذ والجبال والنجوم وكلها كانت عدما كل هذه الأشياء مخلوقة لربنا ويقول في هذه الأشياء أفعال العباد نحن مخلقون وأفعالنا التي أفعالها أيضا خلقها الله سبارة وإشعال نحن مخلقون وأعمالنا مخلوق قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون كله خلقه الله تبارك وتعالى خلقك وخلق أعمالك قال مخلوقة لربنا من العزم فما من مخلوق من هذه المخلوقات إلا وأتى عليه وقت كان فيه عزما كما قال الله تعالى هل أتى على من ثالثين من الدهر لم يكن شيئا مذكور قبل أن تولد كنت معدود كانت عدما وقبل أن يخلق الأرض كانت عدما والأرض مخلوقة قبل السماوات وقبل أن يخلق العرض كان عدما وقبل أن يخلق القلم كان عدما تصور درجة درجة درجة. يقول مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم وهؤلاء هم الفلاسف الذين قالوا بقدم العالم قالوا بقدم العالم ويدخل في ذلك الملاحظ الذين يقولون أن هذا الكون مخلوق من خدفة أن هذا الكون مخلوق من خدفة هؤلاء أيضا يقولون هذا الكون قديم, قديم. وحينما يقولون يريدون بذلك تسوية المخلوق بالخالق والعياذ بالله تريدون أن هذا المخلوق كان موجودا من أبد الأهباب وهذا عين الثلاث فإن هذه المخلوقات خلق الله من عدم وظل من أثنى عليها بالقدم ظل من أثنى أي ذكر هذه المخلوقات ومدحها بكونها قديمة بالنسبه للمخلوقات مساله نسبيه الله تعالى قال القمر قدرناها منازل حتى عادت الحرجون القديم الله وصف الحرجون الاول بالقديم ونقول فلان اقدم من فلان وعطر فلان اقدم من عطر فلان ونقول هذه هذا بيت قديم قل هذا بيت قديم وقل هذا شيء قديم فالوصف بالقدم ليس بمذموما على الإطلاق كما قال المصنف المصنف قال وظل حكم بالضلال على من وصف شيئا من المخلوقات بالقدم قال وظل من أثنى عليها بالقدم أقول كلام المصنف ناجع قطط لأن الثناء بالقدر على المخلوطات لا إشكال به إنما الإشكال أن تقول أنها غير مخلوطة لأننا إذا قلنا بأنها مخلوطة علمنا يقينا أنه أتى عليها وقت لم تكن فيها موجود بشكل ذلك؟ إذا أثبتنا أن جميعنا عز الله عز وجل مخلوط الله خالق كل شيء بس كذلك إذا أثبتنا أن الله تعالى خلق كل شيء فمعنى ذلك أن هذه الأشياء كلها أتى عليها وقف تكن فيه موجودة ووصفها بالقدم وقف بالنسبة لما جاء بعدها وصفها بالقدم وقف بالنسبة لما جاء بعدها فالقول الأرض أقدم من السماوات لأن الأرض خلقت قبل السماء لذلك كذلك الأرض قبل السماء فنقول الأرض أقدم من السماء ونقول العرض أقدم من القلب لأن الله الخلق وكذلك العرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون نبات قصير ينبذ في الأرض عند النسور الوقت ويؤكد لبعض البلدان فالعرجون إذا أتى عليه وقت صار قديما لذلك فالثناء بالقدم على بعض الأشياء لا إشكال فيه إنما الإشكال الثناء على الأشياء بأنها لا أول لها هذا الضرط هذا هو الضلال أن نقول هذه المادة لا تستحدث من عدم هذا كفر بالله عز وجل العيادة كما يدرس في كثير من مدارس العالم في ماده الفيزياء او الكيمياء الفيزياء يقولون الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم هذا هذا هذا هذا كفري وادعاء هذا مبدا, كفري, هذا مبدأ كفري كيف لا تستحدث من عدم فمن اين اوجدها الله عز وجل في عدم الله تبارك وتعالى من عدم كانت عدمة كان حديد عدمة وكان المحاف عدما وكان الذهب والفض عدما وكان الهواء عدما وكان كل هذه المواد كانت عدم فخلقها الله سبحانه وتعالى من العدم وأوجدها سبحانه وتعالى وأعطى كل شيء خلقه ثم هزر هنا الظلام المبدأ المبدأ لا تبنى ولا تستحدث من عدم هذا هو الذي أراد المطلق أن يحذر الناس منه أن يقولوا هذه الأشياء قديمة بمعنى أنها لا اول له بمعنى انها لا اول لها ومن الذي لا اول له الله تبارك وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء الاول الذي ليس قبله شيء ام هذه المخلوقات كلها ام هذه المخلوقات كلها فقد ادى عليها وقت كانت عدما كانت عدم والله تعالى حمد نفسه قال الحمد لله صاغر الثماوات والأرض فاطر أي وجدها من العدم أوجدها من عدم سبحانه وتعالى الثماوات والأرض وما فيهم خلقها وخلق ما فيها من عناصر ومن مكونات ومن مواد ومن نباتات ومن أشجار ومن حيوانات وغيرها كلها أوجدها الله عز وجل من عدم قال المصنف الله وربنا لك باختيار من غير حاجة ولا اضطرار وربنا سبحانه يخلق باختيار لا أحد يجبر الله تعالى عن أن يخلق هل يمكن أحد أن يجبر الله على ذلك؟ كلا. وإنما الله عز وجل خلق عباده وخلق الخلق كلهم باختيار وربك يخلق ما يشاءه ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء ويختار من هذه المخلوقات ما يشاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس باختياره تبارك وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين اختار الله عز وجل هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المرسلين ليكونوا رسلاً وأنبياء ساروا على عز وقال عز ورسل ما كان لهم الخيارة العباد لا احتياراً بها هذه الأمور الكونية إنما الخيارة لمن لله تبارك وتعالى قل إن الأمر كله لله وربما يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار يخلق خلقه لا لحاجته لهذا الخلق لم يخلق الخلق ليكتسب كمالا تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك كما قال الإمام الصحابة رحمه الله خالق بلا حاجة وراجق بلا مؤولة خلق الله تعالى العرش هل لحاجة الله للعرش؟ كلا وخلق الله تعالى الكرسي وهو ليس بمفتاج من الكرسي سبحانه وخلق الله تعالى ثمانية ملائكة يحملون عرشه ويحمل عرش ربك صوتهم يومئذ ثمانية أي من الملائكة وهو ليس بمفتاج لا للعرض ولا لحملة العرض وخلق السماوات والأرض وقال ولا يكود حفظهما ليس بمفتاج السماوات ولا للأرض وخلق إسراجيل لينفق في الغوش ولينفق في الصور وهو ليس بمفتاج إشرافين الله قادر على أن ينفق الأرواح بذوم إشرافين وخلق ميكاين وكلفه بإنزال المطر والله تعالى غير محتاج لجبريل وقال كبير على أن ينزل المطر بدون لجبريل وخلق جبريل وأرده الأنس ينزل بالوحي والله تعالى غير محتاج لجبريل وبإمكانه أن ينزل الوحي إلى رسل رسله بدون جبريل وخلق الله تعالى النار ليعذب بها منه المعالدين والضغير وهو ليس بمحتاج للناس بإمكانه أن يعذب العباد غير الله وبالجملة خلق الخلق بلا حاجة إليه لم يغنونهم ليتكثر به بينما الإنسان يحتاج إلى أصحار يكثر بهم عدده بشكل ذلك؟ ويبحث عن الصطاط ليكثر العدد الذي معه أما الله عز وجل لن يغلق الخلق ليكثر به على العدد ولا لا يستأنس به لأن قلب الأمس هذا الإنسان التاج إلى صديق يتحدث معه بشك ذلك؟ ويخرج ويخبره بأموره وبأموره وأشياء الخاصة ويساوره لكن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لا ليستأنس بهه ولا ليتكثر بهم ولا ليتقوى بهم ولا ليزداد غنى بهم ولا لعاجة بني لعبادتهم فلماذا خلق الخلق؟ خلق الخلق لهم كيف خلق الخلق لهم؟ خلق الخلق ليكرم المتقين منهم خلق الخلق ليمتحنهم خلق الخلق لآجد الخلق إلى أن يخلقه أما الله كبارك وتعالى فليس بمكتاز خالق وهو الغني سباوية وتعالى عن جميع خلقه ولو عذب جميع الخلق ما غير ذلك في أمره شيئا ولو عذب جميع الخلق ما نأخذ ذلك من ملكه شيئا ولو ولو أطاعه الجميع والخط ما زاد ذلك فيه شيئا كما في الحديث القدسي الذي يراره كمام المسلم في صحيحه عن أبي در قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فيه شيئا يا عبادي كم وجنه كانوا على افجر اجل رجل واحد منكم ما نقص ذلك من من ملك شيء يا عبادي لو أن اولكم وافركم وعنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما يلقط المحيط اذا اسقل في البحر اذا هو قال بلا حاجة سبحانه وتعالى وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار إذا كان لم يخلقهم لحاجته إليهم من باب أولى لم يخلقهم لأنهم اضطروا إليهم أحيانا أنت تحتاج إلى الناس وأحيانا تضطر إلى الناس اضطرار اما الله تبارك وتعالى لا محتاج ولا محتاج يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد والبحانه. ولانه الغني الحميد فكيف يذهبكم بعدا مجد قد كيف يذهبكم ويكفي خلق جديد لا يوجد ذلك فيه شيء من سبعاء لانه وحده وليس المحتاج والدليل على أنه ليست بمتاجر للخص إن يشد يذهبكم فيأتي جديد وما ذلك على الله بعزيز قال المصنف رحمه الله لكنه لا يطلق الخلق كما أتى في النص فاتبع الهدى لكنه سبحانه وتعالى لا يطلق الخلق سدى لغير حكمة كما قالت المحتجنة والجهلية الذين نفعوا عن الله عز وجل الحكمة والحجابه نفعوا عن الله الحكمة لماذا نفعوا الحكمة قالوا انه اذا سدق الخلق الفكمه فمعناه الحكمه في الله عز وجل بعده سوء فهم هذا سوء فهم الحكمة صفه الله تبارك وتعالى هم يقولون الحكمة مخلوقه هم يقولون المعتزله والجميع يقولون الحكمة مخلوطة يقولون إذا كان الله خلق الخلق لحكمة فمعناه أن الحكمة أكثر في الله والعياذ لله وهذا ضلال سببه ضلال ضلال, ضلال. وغادر المبني على بابه من قال أن الحكمة مخلوطة الحكمة صفة من صفات الله تباره وتعالى ومن أسمائه الحكيم وهو العليم للحكيم كذلك من أسمائه الحكيم تباره وتعالى وسم الحكيم يدل على صفة الحكمة فهو خلق القلب لحكمة وأخبر بهذه الحكمة فقال وَمَا خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدونه خلق القلب لسبقا لغير سفق لسر و لحكم و لأمر وهو عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال أبو رضي الله عنه إلا ليعبدون إلا ليوحدون وقال الشيخ رحمه الله إلا ليعبدون إلا لأمرهم وأنهاهم ما خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم وأناه هذا التفسير الشافع رحمه الله وعلى كل هذه التفسيرات فالله تعالى خلق الخلق لثكره ولم نتلقي الخلق سدى قال الله مبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأجلكم إلينا لا ترجعون فتعالوا الله تعالى ينزه الله تعالى نفسه أن يخلق خلقه عبدا لا يمكن الحكيم تباره وتعالى أن يحلم تخلقه عبرك لا يمكن هذا رهادة أيضا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى هل يظن ابن آدم أن الله تعالى يخلقه يخلقه ثم يتركه سدى بدون أمره بدون نبي يفعل ما يشاء ويذب وإنما شاء كلا خلق الله تبارك لحكمه وأمرهم بأوالي ومخصنا الثموات والأرض ولا بينهنا لاعبين لم يردهما لاعب وقال لو أرادنا لو أرادنا أن نتخذنا هو أمس وليعمدوه وحده دون ما سواء قال المسلم رحمه الله أسعادنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا وتقديرًا أفعالنا من الذي سرقها تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وتضاف إلينا كثبا ومباشرة إذا علمنا ذلك فهمنا باب القضاء والقدر الذي ضل فيه القدرية والجبرية لأن سبب ضلال القدرية والجبرية أنهم لم يستوعبوا إضافة الفعل الواحد إلى فاعلين القدرية والجبرية اتفقوا على مبدأ الباطل وبناء على هذا المبدأ الباطل اختلفوا وتفرقوا إلى باطل آخر اتفق الجبرية والمعتزلة أولاً والقدرية اتفق الجبرية والقدرية على أن الفعل لا ينتب إلا لفاع الواحد ونحن قلنا ماذا؟ قلنا الفعل يُنسب إلى الله عز وجل ويُنسب إليه يُنسب إلى الله تعالى خلقاً وتأذيراً ويُنسب إليه كثباً ومُداسراً الجبية والقدرية الطالبة لا يمكن أن يكون فعل الواحد الواحد له فاعلاً الفعل ليس له إنا فاعل الواحد بل الإسرائيل بل الإسرائيل انفسهم هم القتل لذلك كذلك وأمر الله عز وجل أن يذبحوا بقر معي أسواق هم القتل لذلك كذلك فإذا كان هو هم القتل إذن الفعل فعلهم الفعل فعلهم وهذا الفعل ليس من الله جبارك وتعالى لا خلقا ولا تقديرا ولا مباركة ولا تجل هذا قول من؟ القدرين أتباع من؟ معبد الزهن أتباع معبد الزهن وهو الأول من تكلم بفتنة القدر بالبخر وكان ذلك في الجماني عبد الله بن عمر لما جاء حميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر خبلنا بالعراق يزعمون أن قدر وأن الأمر أولو يزعمون أن لا قدر لا يوجد شيء قدره الله عز وجل وأن الأمر قدر أي أن الأمر مستأنف لا يعلم الله من أشياء إلا بعد وقوعه فقال عبد الله المعمر رضي الله عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم من قراء مني والذي يحنف به عبد الله بن عمر لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر ثم قال حزثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الفياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سبر ولا يعرفه منا أحد حديث جبريل المسهور الذي رواه إمام مسلم في صحيفه هذه قصة الحديث سبب الحديث رواه عبد الله بن عمر لما ظهر فثنة القدرية لأن في هذا الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملاذكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيه وشره وهؤلاء لا يؤمنون بالقدر هؤلاء القدرية لا يؤمنون بالقدر أتباع معبد الزهد ومثلهم وسارى على طريقتهم من المعتزلة فالمعتزلة في باب القدر القدرية يقولون الله عز وجل يقدر الأشياء والعياذ منهم ويقولون الله لا يعلم الأشياء قبل وضوعها يعلم بها بعد أن تقع والعياذ منهم <تصفيق> <تصفيق> لماذا قبلها أولا القدرية قال لأن الزعر ينسب الله إلى فعل الله فإما أن ننسبه إلى الله وإما أن ننسبه إلى إنساء قالوا إذا نسبناه إلى الله عز وجل الذي كفر في فرعون الذي كفر هو فرعون ام الله المسائل يقولون الذي كفر فرعون اذا الله تبارك لم يفعل فعل فرعون هذا ايخوات ان تتاملوا معي في هذه الشبهه الفعل. فعل الكفر فعل زرعون والله تبارح وتعالى لم يخلق كفر زرعون خلق زرعون معه لكنه لم يخلق كفر زرعون فخرق القدرية بين المخلوق وبين أفعاله صارق افعالي اذا لم اراجع ان من امر ستوقع في امر والارتعاش لثبت لديه مرض الارتعاش هل سيطر على نفسك؟ أي يسيط قال نحن كذلك مع القدر نحن مجمورون إن كان الله قدر علينا الكفر كفرنا كما قدر الله علينا وإن كان الله قدر لنا الهداية والإيمان آمنا كما قدر الله لنا وإن كان الله تعالى قدر لنا ذينا كما قدر الله لنا وإن كان الله قدر لنا صارى كما قدر الله لنا وإن قدر الله علينا أن نقتل النبي سنقتله كما قدر الله لنا وإن قدر علينا أن نؤمن بالنبي فسنؤمن به كما قدر لنا وإن قدر نحن مجهورون دي. في كل شيء لا احتيار لنا لا اختيار لنا نحن نسير على كف القدر يقلبنا القدر كيف شاء ونحن مجرد أدوات ينفذ هذا الذي مخطوب في قدر وليس لنا أي اختيار كل شيء فينا مقدر وكل شيء فينا نحن مجموعون عليه القدرية أقرى إلى الحق من الجبرية أن الإنسان له قدرة واحتياط من ناحية أن الإنسان له قدرة واحتياط والجبرية أقرى إلى الحق من ناحية أنّ كل ما في هذا الكون مقدّر ومكتوب أي كل واحد من, ال... واحد من الطائفتين لديها جزء من الحق والباقي بار الجبرية عندها جزء من الحق وليس معها كل الحق والقدرية لديهم جزء من الحق وليس لديهم كل الحق إذ كيف يقدر علي أن أكثر فإذا كفرت أنا من تعدع and I se <tose> está لكمال علمه بخلق لكمال علمه بخلق وبناء على علمه السابق كتب هذه المقاهير سبحانه وتعالى وضحت المسألة كذلك لا حجة للقدرية لا حجة للقدرية الجبرية او سموا قدرية سموا بذلك من باب النسبة للأمر الذي ظنوا فيه من باب الذي ظنوا فيه فهم القدر قدر فسموا قدرية لإنكارهم في القدر سموا قدرية لإنكارهم في القدر قل ما نبي وقاص الذي رواه البخاري في صحيحه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى ثم يخطق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيقولا ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيعمل بعمل اهل الجنه فيقولها فيما يبدو لما يبدو لمن؟ للناس أما هو في حقيقة الأمر طائع كيف ذلك؟ ذاك الناس <تصفيق> الذي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يبدو للناس؟ أنه يعمل, يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الله يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن هو عند الله عز وجل أهل الجنة جمع أمن, أمن أهل الله لماذا؟ لأن قلبه فاسد المنافق قلبه فاسد هل المنافق يعلم أنه ضاع؟ نعم يعلم نعم يعلم أنه ضاع يعلم أنه ينافق بشكل ذلك؟ لكن الناس هل يعلمون ذلك؟ الناس لا يعلمون الناس انظروا إليه قولوا ما شاء الله فلان حلالة قولنا مع أنه مطلئ وقلبه ممتلئ حقدا على الإسلام والمسلمين ووجدوا ثبت الصلاة كله لكنه لا يستطيع لكنه لا يستطيع فهذا منافق يطلع للناس أنه يعمل بعمل أهل الزمن لكنه عند الله جبارة وتعالى معلوم النفاق معلوم النفاق فيطلع عليه الكتاب فينكثف أمره للناس والآخر يعمل بعمل أهل الناس فيما يبدو لما فيما يبدو للناس تكير و ارزيد ويعاذ بالله لكن الناس لا يعلمون عن التوبه التي يحدثها عقب كل معصيه من معاصي نعم هو يقع بهذه المعاصي لكنه يتوب الى الله عز وجل منا توبه التوبيه ولهذا الصحيح عند كلام المسلم لما جاء الرجل الذي شرب الحرب فجرد فقال خالد ابو الوليد رضي الله عنه لعنه الله يقصد من شرب الحرب قال لعنه الله ما أفترض إذا به في شرب فقال نبي عليه الصلاة والسلام لا تلعن فوالله ما عليك إلا أنه يحضر الله ورسوله فهذا رجل كان يعطي باطن يعطي ثم ينزل ويستغذل ويتوب إلى الله إبارك وجعال فيتوب الله عليك كان في الصحيح الإيمان المسلم عن الهرارة رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدنب العبد ذنبا فقال أدنب ذني فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ عن الذنب فقد غطر ذنب فعطاه بأدنب ثم استغفر فقال الله عز وجل عليم عدل ان له ربّا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ثم ادرك ذنبا فقال ربي اني ذنبا فاغفر لي فوالتالي فقال الله عز وجل عليم عدل ان له ربّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليكن العبد ما شاء اي يفعل يقول أنا تبت وهو يعلم في نفسه أنه انتأثرت له المعصية وقعه, وقعه هذا ليس بتائه هذه تبته كاذب والعزة وبين إنسان آخر يقع في المعصية ثم يذكي ويندم ويستغذر ويعزم عزيمة صادقة بل لا يؤذ إليها ثم بعد قريب إذا به يقع في نفس المعصية ثم يندم أشد المدى ويستغذر يستغفر الله عز وجل ثم يقع في نفس المعصيه مره اخرى باحسن هذا الناس ينظرون اليه على أنه يعمل بعمل اهل الجنه بعمل اهل النار على انه يعمل بعمل اهل النار والله ينظر إلى توبه والله ينظر انتم تنظرون الى عمل والله ينظر الى توبه والتوبه تجب قبلها فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأن التائب التائب بصدق وإن كان يقع دائما في المعارضة التائب بصدق يوشك أن يأتي عليه وقت يصبح فيه من العباد وهذه من ثمرات التوبة الصادقة حتى وراء كثر وفوعة في المعصية فلا تبتعد أبدا من التوبة الصادقة ولا تتركها أكثر من التوبة وأتعب فيها الشيطان أشد شيء على الشيطان التوبة الصادقة حتى أن الشيطان يندم أنه أعواك في فعل المعصية إذا أحدثت توبة صادقة يندم الشيطان أن درك إلى المعصية التي تتبع في هذه التوبة الصادقة كم نقول. يقول أريد منك أن تساعدني في مجالز القرآن حتى اثنعني في الجرعان لأنك في درس الورقات في الدورة بإذن الله عز وجل لأن الكلام على مجال زيطور يقول أنسى الله نجعلك من ورثك الأنبياء يقول آمين وجميع السامعين يقول كيف نجيب على سؤال الشخص الذي قال إن الله خلق فرعون وكفره إذن الله يحب كفر فرعون ولولا خرق. يحب فجماذا خرقه هذا يأتي في الدرس القادم لله عز وجل الكلام عليه مسحلة الإرادة السوعية والإرادة الكونية والفرق بينهما هذا يأتي إن شاء الله في القادم وهل الله عز وجل حينما قدر الشر أحب الشر أم يحب الشر كل ذلك يأتي بيانهم في الدرس القادم إن شاء الله وسلم. والحديث الذي فهل يعيزه مصلي صلاته وهو بوقه أول الحديث رأى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي وليس بينه إذا صلى أحدكم وليس بينه مثل أخيرة الرحمة وليس بين يديه مثل أخيرة الرحمة فإنه يقصع صلاته المرأة والإخمار والكلب الأسود قال قلت يا الله ما بار الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود سيطان هذا الحديث رأوه العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقساء أو ثلاثة أقساء في قولة أول قالوا المرأة إذا مرت أمام المصلي وليس أمامه سترة إن قطعت صلاته ووجب عليه أن يعيش وكذلك الحمار وكذلك الكذب فبعضه العلم حمل الحديث على ظاهرين القول الثاني لبعضه العلم قالوا ليس واحد من هذه الأشياء يقطع الصلاة وهذا مثل عادشة رضي الله تعالى que és no محمد رحمه الله أن المرأة لا تقطع الصلاة وأن لا